بسم الله الرحمن الرحيم فالضحى والليل إذا تجامى وادعك ربك وما قلا وللآخرة وللآخرة غير لك من الأولى ونسوا فيعطيت ربك فترضى ألم يجدت يتيما كَا إِلَم فَأَمَّا فَمَنْ يَقِيمُ صَلَاةَ التَّقْوَى وَأَمَّا مَنْ ثَالَتَ 119. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صارك